عندما كنت أستمع إلى الأخبار من خارج الوطن العربي، أشعر بالغيرة، يعني لماذا لا نكون مثلهم؟ كانت البي بي سي تقريبا هي بعض الشعاع الذي يقدم لنا الأخبار.